إنسان لا يطغي الرأى استوينا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهداة أو مر بالتقوى